Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nassa'inuhu wa nasstaghfiruhu Wa na'udu billahi min shurur anfusina wa sayyat a'amalina Men yehdihi fala falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Wa ashadu an la ilaha illallah, Allah la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma bad Fa inna al hadithi kalamullah Wa khaira al hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اين تلك الجموع الغفيره التي كانت تقبل على المساجد في شهر رمضان حتى ان كثيرا من المساجد لا تحتاج لضعف مساحتها لتسع المصلين كنت ترى en naast mukbeleena fi culle leyla ting, men beuut hem, ala msa jid, tera hum sigara wakbaara mukbeleena ala rbbim azewajal laada min Arkanil Islami slam bade shahadetain, ala wahi ee sola. Thumma, nufاجa bade Ramadan, beta naقص iaddel mصلين. بشكل رهيب مع العلم بأن الله عز وجل الذي أمرنا بالصلاة أمرنا بها في كل وقت وحين ولم يخصص لها وقتا معينا لم يخصص لها شهرا معينا قال الحق سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الحق سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة أي في كل يوم وليلة وليس في شهر رمضان فحسب ولعظم شأن الصلاة Aijh al A'hib, farzah subhanahu wa taala, ala abdhhi wa rasulhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, fi al-sama. Pinama usri bihi min Makkah ila bait al-Maqdis, thumma ila al-sama. Wakatil a'kam, tenzil al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wahoo bil-ard, yunabaw biha an tariq al-Jibril alaihi salam. ولكنه لما جاء دور الصلاه جيء به الى ربه عز وجل في السماوات العلى وكلمه الله سبحانه وتعالى مخبرا عن فرضيه الصلاه هذه الصلاه التي لا تسقط عن الانسان باي حال من الاحوال وليس كما يعتقد البعض ويفعل البعض يسقطها بحجة الدراسة يسقطها بحجة العمل الصلاة أيها الأحبة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى في الحرب تحت أصوات القنابل وتطاير الرصاص من حولك يجب عليك أن تأتي بها لا تسقط عن المريض ولكنه يؤديها على قدر استطاعته فيصليها قائما فإن لم يستطع فقاعدا جالسا فإن لم يستطع فمستلقيا وهكذا ولكنها كما قلنا سابقا لا تسقط بأي حال من الأحوال بينما العبادات الأخرى كالصيام والزكاة والحج قد تسقط لبعض الاعذار كان يكون الإنسان مسافراً أو مريضا فله أن يفطر في رمضان والحج أيضاً يسقط عمن لا يقدر عليه ولكن الصلاة لا تسقط لمنزلتها العظيمة عند الله عز وجل فهي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى ومن حافظ على هذه الصلاوات الخمس heeft je nade lha, eifel mesaged, jamaat, kant lhe noren, w burhannen, w najat jom al qiyaamah, haddiis salawat al khams, fan abdillah ibn amr, ibn al aas, fan abdillah ibn amr ibn al aas, radyallahu anhuma, an al nabi sallallahu alaihi wasallam, anhuh daker al salat joman فقال من حافظ عليها على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاهه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولم يكن له برهان ولا نجاة وكان يوم القيامه مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف اسال الله العافيه ايها الاخوه والاخوات والله انه لامر خطير وواقع مريع واقع يتفطر له القلب عندما يستهين الكثير من المسلمين في زماننا هذا بامر الصلاه ويدخل في هذا ايها الاحبه ترك الناس للصلاه وهجرهم للمساجد بعد انقضاء شهر رمضان إن هذا من الغفلة المهلكة التي تحبط العمل والتي تكب صاحبها في نار جهنم وتعود عليه بسوء الخاتمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واسمعوا جيدا يقول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال الحق سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يلقون عذابا شديدا يوم القيامة ولا شك is هذه een تتكلم عن thema. نحن اليوم لو تيسر لبعض belangrijk thema. We على مجتمعنا هذا heel بالفسق thema. We hebben بالنفاق وغير ذلك من thema. We كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول men sarrahu, en jallakallaha muslimen. Felju hafid, għaleha ula is salawat, hey tujunada biħin. Ej filmessagit, ġemaatan. Fa' innaallaha xara' ali nabij jikum sunan al-huda. Wa' innahunna, eihadi is salawat. Wa' innahunna min sunan il-huda. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم, ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا اي في زمانهم في زمن الصحابه ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق أي الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هو المنافق معلوم النفاق أما الجميع كان ياتي إلى المسجد لشهود صلاة الجماعة وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الضم أي شككنا في ايمانه هذا كلام الصحابة في من يتخلف عن صلاة الجماعة فكيف بهم إذا رأوا ما نحن عليه من ترك للصلاة بالمرة وما نحن عليه من ادائها في غير أوقاتها كيف بهم إذا رأوا هذه المساجد وما تعانيه من قلة الزوار وما تعانيه من قلة الاهتمام وما تعانيه من الهجران Lauw is dat een Judram, van de jongeren in in het kader van het het de te dat En al-Salaah, wahaana salaah Waha anaa lakum ayyuhal achibba. Al-Salaah, al-Salaah. Aadduu alayha bin wajid. Akuulu kowli hada waastaghfirullaha li wa lakum. Bismillah. Wa salatu wa salam ala rasooli Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Salaatu min ahammi arkanid deen. بل هي عموده الذي لا يستقيم الا بها فلا بد من ادائها لا بد من ادائها في وقتها من ادائها جماعه في المسجد ومن ادائها طيله حياتك وليس في رمضان فحسب والذي لا يصلي الا في رمضان هو في حقيقه الامر مخادع لله عز وجل يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكأنه يخادع الصبيان الأطفال الصغار والله عز وجل يقول في أمثال هؤلاء يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فتارق الصلاة أيها الأحبة إنسان مستهتر إنسان مستهتر بالله عز وجل وبأوامر الله عز وجل ولذلك لا يؤتمن على شيء ولا نزوجه إحدى بناتنا وهذا خطأ يقع فيه كثير من الآباء إذا جاءنا من يريد الزواج من إحدى بناتنا أول سؤال يوجه إليه هل أنت تصلي؟ كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت مع حقوق ربك عز وجل فإن تبين لنا أنه من المصلين أنه يصلي سألناه بعد ذلك عن وضعه المالي سألناه بعد ذلك هل يستطيع أن يقوم على بيته هل يستطيع أن يقوم على زوجته هل يستطيع أن يقوم على أبنائه ولكن إن تبين لنا أنه لا يصلي فهذا لا يزوج ابدا لا يزوج أيها الأحبة ولا نشغله عندنا لأنه خان العهد الذي أخذه الله عليه وضيع حقوق ربه فيسهل على إنسان كهذا خيانة المسلمين وخيانة زوجته وخيانة أولاده وخيانة العالم بأسره فعلى تارك الصلاة أن يتوب قبل أن ينزل بساحته مفرق الجماعات وهادم اللذات قبل أن ينزل بساحته الموت حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة Allahumma jg al qurta aayunna fi salah. Allahumma jgln, wa abnaina wa azwajna min al muqimina li salah. Allahumma arishna bi salah. arishna biha min al humum, wa arishna biha min al gumum, wa arishna biha min al kurob. Allahumma thbttna ala salati fi hadhih al hayat al dunya, wa thbttna ala salati عند الموت.